بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطرفين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون إذا كانواهم أو سنوهم يخسرون ألا يظن أولاك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ألا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يتذبون بيوم الدين وما يتذب به إلا كل معتد أفهم إذا تطلع عليه آياتنا قال ساطير الأولين كلابا وقران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم نصال جحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علينا وما أدراتنا عليهم كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي عين على الأرائك ينظرون تعرف في وجودهم نظرة نعيم، مسكون من الرحيم، مختوم من ختامه. مصر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 أرسلوا عليهم حافظه فاليوم الذين آمنوا من الكفار يبحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون